وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ على سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم كُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْلَىٰ مَسْتُمُ النِّسَاءَ أَفَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون فاذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي غاثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يكونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآل قوم على ألا تعدلوا اعدلوه وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله طبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم